সমিল বিস্মিল ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ فَإِنَّ رَبِّ حَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِر إِنَّهُ كَانَ تَّوَّابًا إِنَّهُ كَانَ توابا